Faksaun al-ghizām lāhman, thumma anshānu khalqan a'khār. Fatabarak Allāhu ahsanul khaliqīn. Thumma innakum ba'da dzalik lamiyūn. Thumma innakum yūm al وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَن خَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَا بِهِ الظَّمْأَ وَبِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بِهِ مِن فانشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تثبت بالدهن وصبغ للاكلين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 Yuridu ayat fadzl عليكم walau sha Allah la azal malaikat ma seminga bhaaada ma seminga bhaaada fi abain al awalin inhu ila rujul bhi jinntu fatrabbu bhi hattaahin قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار النور فاسنك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك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 وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ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 ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولا ان اطعت بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون Ayعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون Heيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين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 فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين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 وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ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 والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون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 حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر وللجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد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 عالم الغيب والشهادة فتَعَالَى عَمَّا يُشْكُونَ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيْنِي مَا يُعْدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَوْدِرُونَ إِذْ فَعْبِلْتِهِ أَحْسَنُ الْسَّيِّئَةِ kita tahu dengan apa yang berlaku Dan berkata, Lord, saya berdoa dengan Anda dari kata-kata-kata Dan berdoa dengan Anda, Lord, untuk berhati-hati hingga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 قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَرِّمُونَ إِن نه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحيم فاتخذتموهم سخريا حتى فَسَوْفَ يَأْتِيكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ